بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتكون الجبال كالعهن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 تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المطلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 الذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماتهم وعهد امراعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 يوم يخرجون من الأجذاف فراعا كأنهم إلى نطب يوفضون خاشعة أبطارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون